Wa laqad sadaqa kumullahu wa'dahu idtahussunahum bi'iznihi hatta idha fashiltum wa tanazaa'tum fil amri wa 'asaytum min ba'dima araakum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 إِذْ التُصعدونَ وَلَا تَللوُونَ على أَحَدِوا وَوسُولُ يَدُعوكُم فِي أُخْرىَكُمْ فَأَفَابَكُمْ فَأَفَابَكُمْ غَمَّم بِغِّ لِكَيلَ تَحزَنُوا على مَا فَتَكُم وَلَ مَا أَصَادَكُمْ